بسم الله الرحمن الرحيم قد أثلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون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 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ولقد خلقنا الإنسان من سلانة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا الطفة على قتم فخلقنا العلاقة مضتة فخلقنا المضضة عظاما فكسون العظام لحما فكسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله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 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وَمَا كنا عن الْخَلْقِ غافلين وأنزلنا مِنَ السماء مَاءً بقدر فأسكنناه في الأرض فأسكنناه في الأرض وإنما على ذهاب به لقادرون فأنشأ لكم به جنات من نخيل وأعنا بالكم فِيهَا ثواكه كثيرا لكم فيها ثواكه كثيرة ومنها تأكلون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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أي يتفضل عليكم يريد أي يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكتا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين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 وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشهم مثلكم مَا هذا إلا بشهم مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن طعنت بشهم مثلكم إنكم إذا لخاسرون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 إن إِلَّا إلا رجل افترى على الله وَمَا وما نحن له بمؤمنين قال رب بِمَا بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا فبعدا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلا تترى ثم أرسلنا رسلا تترى كلما جاء أمّة برسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدل قوم لا يؤمنون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 وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَتَقُونَ فَتَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُورًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحٌ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيْحَسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُ بِهِ مِن مالا وبنينا نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربه مشفقون والذين هم بايات ربه يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون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 بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسادت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 إذا الذي هب كل إله بما خلق ول على بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب وشهادة فتعالى عما يشترون قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِينِّي مَا يُوَعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِذُهُمْ لَقَادِرُونَ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازيله فأولائك الذين خسروا أنفسهم في جهنم في جهنم خالدون تلفحوجهم النار تلفحوجهم النار وهم فيها كارحون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 Rabbena, ámán, felúfirlana, uramna, uramna, tehajiro, uramna, hé, vikri,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 قال إن لبثتم إلَّا بِثْمٍ إلَّا قَالَ إلَّا بِثْمٍ إلَّا قَدِيرًا لَوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسَبَتُمْ, أفحسبتم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ وَأَن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 وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا دَرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرَّبَ غَفِرْ وَارْحَم وَقُرَّبَ غَفِرْ وَارْحَم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ